الله أشهد أن لا إله إلا الله الصالحين. أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وانتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا باب ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل حرمة أهل العيد وانتهى إلى الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة المقيتة وما الذي حدى بهؤلاء الأغمار إلى هذا المسلك الذي يخالف مسلك السلف رحمه الله تعالى في تأدبه مع أهل العلم أسباب ظاهرة التطاول على العلماء ذكر منها السبب الأول تشيخ الصحف وافتقاد القدوة لما جعلوا الصحائف شيوخا فاتهم أدب الشيخ والاقتداء به وبسمته وبهديه ودله وقد بقي في هذا الفصل نقل نقله المصنف في ختامه عن الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى قال وفصل العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله أهمية التلقي عن الأشياء فقال الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ الأساتيذ جمع أستاذ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 يعني الأخذ بالتلقي أخذ النسيب عن النسيب يعني المنسوب هذا منسوب إليه هذا العلم أخذه ممن ينسب إليه العلم فهناك اتصال في السند أما الذي يأخذ عن الكتاب فإنه إنما يأخذ عن جماد فقد انقطع روح الاتصال وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده من دخل في العلم وحده يعني دون مشايخ وإنما عن طريق الصحف والكتب دخل وحده من غير موجه ومعلم ومرب وناصح ومتابع وقدوة خرج وحده لأنه دخل في صحائف وأوراق فهمها كما يحلو له ولم ينبه إلى كيفية أخذها، فخرج وحده. أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. إذ العلم صنع وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحازق. العلم صنع. <تصفيق> وكما ان اهل كل صناعه عندهم من التجارب والخبرات التي لا بد منها لمن اراد ان يتعلم هذه الحرفه فكذلك العلم صنعه يحتاج الطالب الى اخذها بالتلقي وليس الصنعه بمعنى يعني شيء يحترف به ويتاكل منه وإنما يقصد صنع من زاوية أنه لابد له من خبرات وتجارب وأنه يصعب تحصيله دون معلم وهذا يكاد يكون محل إجماع من أهل العلم يعني هذه القضية لا خلاف فيها بين أهل العلم محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 و400 للهجر هذا رجل شز عن هذه القضية وخرج بقول مختلف مصره وهو أن الإنسان يكفيه الكتب وأن الكتب صارت تغني عن الشيوخ وقد رض عليه عامة أهل العلم ورد عليه الزمن والتاريخ أين هذا الرجل وأين علمه هل سمع منكم أحد أو هل سمع منكم عن هذا الرجل علي بن رضوان المصري أين هو وأين علومه التي ورثها وأين ذكره في التاريخ ليس له ذكر إلا بالعار والشنار والرد عليه وكذلك هؤلاء الذين يعني نراهم في زماننا ممن يتطاولون على أهل العلم ولا يرون لأنفسهم نسبة إلى علماء ولا أساتذة ولا شيوخ ربما يطول لسانهم في زمانهم لكن سرعان ما يقطع ويمحي ولا يبقى لهم ذكر لا هم ولا أقوالهم هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر مأخوزا بالتلقي وبالمسافنة والمزاحمة على هذا جرت الدنيا وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم قال الحافظ الزهبي رحمه الله في ترجمته له ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالاخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وانها اوفق من المعلمين وهذا غلط هذا غلط يعني هذا أول ما رد عليه الزهبي رحمه الله لا شك أن هذا كلام ساذج يقول المعلم قد يكون فيه فقد يخطئ وقد وقد وقد لكن الكتاب ليس كذلك سلمنا هذه قد تحدث لكن في المقابل المعلم يعطيك أدبا ويعطيك متابعة ويعطيك روحا والكتاب ليس كذلك المعلم يشرح لك بعض ما قد يفهم خطأ من الكتاب والكتاب لا ينبهك إلى ما فهمته خطأ منه فهمت فامته خطأا فهمت ثوابا صواب الكتاب نفسه لا يفهم هي حروف موضوعة المعلم يستوقفك ويراجعك والكتاب لا يراجعك فلو قرأت كلمة خطأا فيها تصحيف أو تحريف وقمت تطبق تطبيقا خطأا لم يرد عليك الكتاب إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يعني الكتاب من الموتى لكن المعلم يأتي بك ويقول لك تعال لقد فهمت كذا والصواب كذا لقد عملت كذا لعلك فهمت كذا احذر من كذا انتبه إلى كذا ويذكر لك من خبراته وتجاربه وربما يذكر لك من بعض ما وقع فيه هو كي تتجنبه أنت وهذا معلوم فائدته وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعنه يعني ونقل عنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل منها ما قاله ابن بطال في الرد عليه يعني بسطوا مسائل في الرد عليه منها ما نقله المصنف هنا السادسة يعني المسألة السادسة يوجد في الكتب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم. وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بروغان البصر وقلة الخبرة بالاعراب أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب من النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة والألفاظ اليونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم هذه جمل مما يشكل لمن قرأ في الكتاب ولم يرجع إلى شيء عقبات تعوق طريقه في الفهم والعلم والتطبيق وهذه مسألة واحدة فكيف بالخمسة المتقدمة التي لم يشأ أن ينقلها هنا اختصارا وما تلا هذه السادسة قال يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم عند المعلم ليس هذه الإشكالات موجودة وذكر منها التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ الكلمة التي تصحف يعني تقرأ خطأ وسبب ذلك اشتباه الحروف مع عدم اللفظ يعني لا يعرف ذلك إلا عند النطق فإذا نطقت خطأت وقعت في فهم سقي وإذا نطقت صوابت كانت الجادة وهذا كثير والكلمة قد تقرأ بوجهها وقد تقرأ بغير ذلك ذكر بعض يعني من ينتسب إلى العلم وسمعته في درسه يقرأ على الناس فكان فيما قرأ أن قال بيد أن بيد أن ولو سألته هو نفسه ما معنى بيد أنه قال لك لا أدري لأنه ليس لها معنى وهي بيد أنه بيد أنه فلو قرأ بيد أنه خلاص فهم المعنى ولو سمعه أي رجل يفهم معنى لكن بيد أنه هذه ليس لها وقرأ بعضهم هذه أشياء سمعناه والذي في الكتب أكثر لكن هذه أطرف لأننا سمعنا قرأ بعضهم في كتاب أضواء البيان وطريقة الشيخ رحمه الله أن يعرض للمسألة ويذكر كلام أهل العلم فيها ثم يقول قال مقيده رحمه الله يقصد بمقيده نفسه مقيده يعني الذي قيد هذا العلم وهذا اختياره فهذا رأي الشيخ الشنقيط رحمه الله ففهم صاحبنا النحرير أن هذا رجل من أهل العلم وقال لي مرة مقيده الذي ينقل عنه شيخ شنقيطي أقواله في غاية الجودة. قلت له من مقيّد هذا؟ أنا ما سمعت بهذا. أين قرأت هذا؟ مقيّد؟ ما تعرف مقيّد؟ ما في شيء قالوا مقيّده رحمه الله يعني الذي سجله وكتبه. لا وصاحبنا قرأ ومدرس هذا يدرس ما هو طالب يعني هذا يدرس في المساجد ويقول للناس مقيّد أدخل في السلف مقيّد. من علماء السلف مقيدة وهذه أشياء يكفيه أن يكون سمعها في درس أو قرأها على شيخ وإن يؤمن التحريف يؤمن التصحيح فكيف بالتحريف هناك تحريف وهو أشد الحرف يعني يكتب مكانه حرف آخر هذه أشد لكن هي مكتوبة صحيح لكن هو قرأها خطأ وهذا الباب كثير ومنه يعني آثار شديدة وكثيرة ومعروفة عند السلف حتى أن منهم من يذكر في ترجمته وأن كان هذا الكلام يعني عجيب يذكرون في ترجمة عثمان بن أبي شيبة شيخ مسلم أنه قرأ ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قال لام ميم ذلك الكتاب قريب فيه نعم هكذا يذكرون والله أعلم هل هذا يعني يصح أن يكون أو لا نحن نتعجب لأن الرجل يعني عالم على كل حال ليس شيئا عجيبا لأن هذا يحتاج إلى شيخ ولعلك وأنت صغير أو قبل أن تضبط العلم كنت تمشي فتقرأ في الشارع على بعض السيارات النقل كما كنا نفعل ونحن صغار كاف هايا عين صاد وحاميم عين سين قاف كنت تقراها حمعثق عف ونحو ذلك لأنك ما تدري إيه حتى قرأت القرآن وقال لك لا هذه تقرأ بالحروف هكذا لو لم يقل لك, لك أحد تقرأ هكذا كيف كنت تعرفها لا يتصور هذه الأشياء لا يمكن أن تكتب وإنما تؤخذ بالتلقي فالتلقي تكون به في أمان من هذا العفار وإلا ضحك الناس منك وضحكت على نفسك حين انفردت بالكتاب والغلط بروغان البصر البصر قد يسبق سبق نظر يسمونه قد تأكل سطرا أو يعني تغلط في قراءة كلمة أو نحو ذلك والشيخ يدلك عليه وقلة الخبرة بالاعراب وهذا قد يوقع في الكفر وليس فقط في الجهل إذا أعربت واشعلت الفاعل مفعولا أو نحو ذلك فهمت الكلام خطأا ووقعت في إشكال كبير وقد قالت العلماء إن شرك النصارى إنما موقع بسبب التصحيف فقد جاء في كتبهم من قول الله تعالى لنبيهم ونبينا أو لنبيهم والنبي المرسل صلى الله عليه وعلى نبينا المسيح أنت نبي ولدتك من مريم العذراء البتوس كلام واضح فصحف فقروا أنت بني ولدتك من العزراء البتو ولدتك غير ولدتك وهذا تضحيف لكن تكتب بطريقة واحدة ونبي وبني إذا كان على الأصل من غير نقط ونحو ذلك فإنها أيضا تكتب كتابة واحدة أو فساد الموجود منه إذا كان عنده قلة خبرة بالإعراض أو عنده إعراض موجود يعني بعض المعاني لكنها فاسدة هذا يقع في الخلف وإصلاح الكتاب وكتابه ما لا يقرأ وقراءه ما لا يكتب قد يكون يكتب بحاجة إلى الإصلاح أو قد يكون عنده خبرة أو لابد بما يكتب ولا يقرأ أو يقرأ ولا يكتب, ولا يكتب هذا معروف في باب الإملاء فإذا غلط في هذا فقع في الحرج هؤلاء مثلا تكتب دون ألف وتنطق الألف وعكسها لكن تكتب دون ألف وتنطق الألف والمئة تكتب بالألف ولا تنطق الألف هذه اصطلحات إملائية كيف عرفناها إلا من الشيوخ ولولا الشيوخ لقرأناها على ظاهرها ومذهب صاحب الكتاب هذا مما يشكل قد يكون لصاحب الكتاب مذهب معين يحتاج إلى فهم فإذا لم تفهم وقعت في الخطأ كما يذكر النووي أحيانا أن هذا بالإجماع فتقول المسألة لا المغى أن يختلف عليه وإنما طريقة الكتاب المصنف يقصد إجماع المذهب وقد يكون هذا خلاف الجمهور والمسألة واسعة وفيها خلاف لكن هو لا يدري طريقة صاحب التصنيف من الذي يدله على ذلك يدله على ذلك الشيخ وربما قال في نادي الأوطار متفق عليه وأنت عندك معلومات أن متفق عليه يعني في البخاري ومسلم لكن هو يقصد والإمام أحمد معه وقد يقول بعضهم مثلا قولا على حسب مذهبه له فهم خلاف ما يتبادر إلى ذهنك وهذا كثير ينبه إليه الشيوخ وسقم النسخ نسخة قديمة الكلام فيه سقط وفيه تحريف وفيه بعضه ممسوح وإنما العالم من أهل هذه الصناعة يستطيع أن يكتشف لك الخلل والكلام الناقص والساقط والكلمة الممسوحة ويصحح لك هذا كله وأنت إذا قرأت فقعت في حيص ضيف ورداءة النقل نفس الكلام هذه عيوب معروف نقل رديء يحتاج إلى إصلاع وإدماج القارئ مواضع المقاطع هب أن كل هذا كان سريبا والكتاب في أحسن حالة لكن أنت لا تحسن تقرأ فإذا قرأت أدخلت أول الجملة الثانية مع آخر الجملة الأولى فخرج لك كلام جديد فيه معنى قد يضلك عن الفهم وهذا كثير ومثله في القرآن فيما لو تصورت أنك تقرأ والكلام واضح أمامك لكنك لا تحفن الوقف فقرأ القارئ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله كيف تفهم أيها القارئ كيف يأكل يوسف المتاع أنت قرأت هكذا وقد يكون وقد يصح البداية بعدها بكلام جديد وهذا بلاء فوق بلاء فتفهم الكلام على غير وجه وخلط مبادئ التعليم كل هذه مصائب في من يأخذ من الكتاب خلط مبادئ التعليم يعني هناك أشياء يخلط فيها ولا يحسنها ولا يعرفها. وذكر الفاض مصطلح مصطلح عليها في تلك الصنعة، يعني يشكل عليه ذلك. الفاض مصطلح عليها في تلك الصنعة هو لا يعرفها، فيفهمها خطأ أو الغالب أنه لا يفهمها. لض مصطلح عليه عند أهل الصنعة يفهمه على غير وجه أو يفهمه على معنى آخر ليس مذكورا هنا. إذا ذكر شيخ الإسلام مثلا في فهمنا شيخ الإسلام بن لكن لا يلزم هذا ليس كل من قال شيخ الإسلام يقصد بن تيمين صيح هذا أشهر من أطلق عنه ذلك لكن هناك مصطلحات لبعض العلماء إذا قال ابن حتر في فتح الباري قال شيخ الإسلام فإنه لا يقصد بن تيمين وإنما يقصد شيخه حفظ العراقي كيف تعرف هذا إلا من شيخ يدلك على هذا ربما عرف هذا بعد مطالعات أو بعد, بعد تجارب أو خبرات وعرف هذا بالشيوخ هو أيضا والفظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة يعني باعتبار أنها معروفة فأطلاقها هكذا فهذه كلها معوقة عن العلم يعني يقرأ في الكتاب فيجد كل هذه الصعوبات وغيرها كثير وهذا كله باب واحد فكيف بما سبقه وما أعقبه وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم لأن المعلم ينبغي أن يكون أوسع خبرة وأكثر تجارب وله مسموعات وقد تلقى على أهل العلم وقد درس هذا الكتاب على بعض العلماء غالبا قبل أن يلقنك إياه أو على الأقل اشتغل به بخبرته الأوسع فحرص على أن يحل مواطن الإشكال فكفاك هذه المؤونة وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه وهو ما أردنا بيانه قال الصفدي ولذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي لا تأخذ العلم من صحفي الذي يأخذ العلم عن الصحف والكتب ولا من مصحفي يعني القرآن لا تأخذه من مصحفي يعني رجل تعلم على المصحف من غير شيخ وإنما معلوم أن القراءة, القراءة سنة المتبعة يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكسر وانظر شزرة من المكسرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الالوف كما في العزاب من الإصفار لراقمه هذا صورة مما تقد إِلْعُزَّابُ وَالإِسْفَارُ وراقمه العُزَّاب كتاب من الإِسْفَار الإِسْفَار كتاب والعُزَّاب هذا يعني باب منه أو فصل منه أو نحو ذلك لراقمه يعني لصاحب التصنيف شيخ بكر أبو زيد يقول عن نفسه لراقمه يعني لمن رقم هذا وكتبه وهذا واضح ومعروف أنك ترى في عامة التراجب باب رئيس في كل ترجمة تلقى عن فلان وفلان وفلان وأخذ عنه فلان وفلان وفلان يعني يذكر شيوخه في العلم وتلاميذه في العلم فإذا ترجم الرجل وقيل ليس له شيخ هذه سبة في وجهه وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخه يعني على سبيل التنقف وقال الوليد كان الأوزعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله فحيح كان العلم كريما يتلاقاه الرجال وسبب كرامة العلم أن أهل العلم إذا رأوا رجلا لا يصلح للعلم لا يعلمونه فلا كاد يدخل بينهم من ليس منهم وإذا رأوا عليه يعني إشكالات حذروا منه فيضيع مستقبله العلم لكن إذا كانت القضية قضية كتب فكل إنسان معه أموال يشتري كتبا ويقرأ منها وينقل وتصبح فوضى كما في زماننا ليس يعني ليس هناك جهة تحجر على الحمقى والمغفلين والجهال أن يكتبوا ولهذا ترى كثير من الناس يكتبون ويطبعون ومعلوم من أي كتاب إذا دخل المطبعة والورق أبيض نظيف والحروف سوداء ناصعة والخط كمبيوتر ونحو ذلك يعني تراه كأنه كتاب وليس بكتاب وكثير من الناس يتقيئون في الصحائف كلاما يعني حقه أن يكون في المراحيض أولى من أن يخرج على الناس نعم لكن ليس هناك جهة تضبط هذا الأمر مع الأسف وحسبك أن ترى يعني الفحش مكتوبا ومنظوما والكفر منظما ومبوبا ومعنونا ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا كثير بدعوة الأدب بدعوة الفن بدعوة يعني والدعوة كثيرة وروى مثلها أو روى مثلها ابن المبارك عن الأوزعي ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل حتى بالإجازة مع أن الإجازة تحتاج إلى شيخ لكن الشيخ يجيزك. قل أجلتك كتاب كذا وكذا وأنت لم تقرأه عليه وإنما هذه طريقة أوسع من العرض والسماع وهذه يعني وسائل للتلقي محل تفصيلها كتب المصطلح ولسيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعده نقط ولا شكل يعني في العصور السابقة لم تكن الكلمات تشكل بفتحة وضمة وكسرة والسكون وشدة ولم تكن تمقط وإنما كان يعتمد على الفهم فالعالم هو الذي يعرف متى ينطقها بالتاء ومتى ينطقها بالياء أو بالباء أو بالثاء أو حتى بالنون ومع هذا لا يشكل على العالم فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال فإنك إذا سمعت من الشيخ أمنت التصحيف وكذلك التحديث من الحظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر ولبن خلدون مبحث النفيذ في هذا كما في المقدمة يعني مقدمة كتابه في التاريخ مشهورة ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه طيب كيف بظنه إذا كان يقينه ظن إذا تيقظ فهو ظن فكيف لو أشكل عليه خربت الدنيا وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن يظن الغمر. يقال رجل غمر يعني قليل الفهم والتجربة. يظن الغمر أن الكتب تهدي. وأنا رجعت هذه الكلمة في أصل الكتاب فوجدتها هكذا بالفتح، فكأنها نقلت هنا كما في الكتاب الأصلي. فننظر إلى خطرة التصحيح، وطبعا هذا لا ينسب للمصنف وإنما ينسب للمصحف بدل أن يرجع إلى القاموس وينظر معنى الغمر وهل تسمى الغمر ولا الغمر وهل يصح أن يعبر عن الغير المجرب بالغمر استسهل فنقلها من أصل الكتاب فنقل التصحيح مصحفا لو أنه سأل شيخا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 إذا رجعت إلى الكتب دون العلماء حتى تصير أضل من توم الحكيم وتوم الحكيم هذا رجل ينسب إلى الحكمة وكانوا زمان يعني ينسبون الفلاسفة للحكمة وهذه نصة خاطئة فإن الفلاسفة جهال في الحقيقة وليس حكماء وقد بلغ من جهلي توم هذا الرجل الذي الفيلسوف الذي ينسب للحكمة أن كان يقول أشياء كعادة الفلاسفة ليس لها فهم وليس لها معنى ويتفلسفون ويتفزلكون على الناس بذلك والناس يصدقونهم لسبب واحد هو أنهم لا يفهمون ما تقوله الفلاسفة فيقولون لعل كلامهم صحيح ونحن لا نفهم وهذه يعني هذا المدخل الذي يلبس به الفلاسفة على العوام حتى أنهم ربما يعني صرحوا بذلك وقالوا إذا يعني لا تكون فيلسوفا حق الفلسفة إلا أن تكون لا تفهم ما تقول ولا تفهم أنك لا تفهم سهلة نعم إذا كان الأمر كذلك يبقى سهل على كل حال هذا الحكيم ثم بلغ من جهله أنصاع بعضهم على لسان حماره بيتين يعني يدلان على نهاية ما وصل إليه هذا الفيلسوف وغيره من إخوانه من الجهل. قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني الحمار بيقول لو أنصف الدهر كنت أنا اللي أركب مش أتركت. لأن أنا وإن كنت جاهل حمار بس جاهل بسيط، لكن صاحبي الذي يركبني هذا الحكيم جاهل مركب والجهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري لكن الجاهل البسيط هو عارف انه جاهل ولهذا عوام الناس خير من المتعالمين لان العامي يقول لك الله أنا ما أدري أنا جاهل فيريح ويستريح ولا يلبس على أحد لكن الجاهل جاهل مركب لا يدري يقول لك لا أنا عارف في الدين وفاهم كان جماعة الكتاب والصحفيين ومن لهم يعني حضور في الصفحات والجرائد والإعلام أكثرهم لا يعني يقرأ الفاتح قراءة جيدة ولا لو عصرته مش هينزل جزئين بقى احنا اقول للإخوة لو عصرته مش هينزل جزئين يبدأ مش هينزل صفحيتين لا. لا يعرف يقرأ اسم اسم السورة التي يعني مكتوبة أمامه تقول لك سورة الرمز واحد مرة دخل في حوار تلفزيوني وتكلم في الدين قال لا لا أنا عندي عدلة عندي طلع أوراقه وطبعا بيتكلم بطلاقه أول ما يجيب آية طلع الأوراق في سورة الرمز يقول الله تعالى كذا فالمحاور ذكي قال له ما في سورة في القرآن اسمها سورة الرمز أبدا قال له لا الأوراق عندي مكتوب سورة الرمز أنا كاتب نعم هو صيح كاتب بس صحف سورة الزمر هو قرأ سورة الرمز لأنه بعيد فأين هو من القرآن؟ بعيد من القرآن على كل حال البيثين فيما خطأ عقدي على كل حال هو قوله لو أنصف الدهر كنت أركب ولا يصح هذا من سب الظهر لا يجوز لكنه حمار لتكلف فإذا كان حمارا يعني ف يعني ليس مكلف على كل حال وقد أفادنا هذا الحمار هذه الفوائد منها جهل صاحبه ومنها أنه لا يجوز أن تقول لو أنصف الظهر فإن سب الظهر قبيح وهذا سوء أدب ولا يجوز <تصفيق> وقال الدكتور ناصر العقف حفظه الله في سياق بيان خطورة تلقي العلم من الوسائل دون المشايخ إن بعض الناس بمجرد أن تتوفر لديه الاشرطه والكتب ينقطع عن حلق الذكر وعن دروس المشايخ ويقول أنا بحمد الله أتلقى العلم بالشريط بالسيارة أو البيت يعني, يعني يقول يعني أكبر شيخ في الدنيا أجيبه بخمسة ريال ولا بخمسة جنيه ولا ب2 جنيه دلوقتي نعم اي شيخ انت عايزه ب2 جنيه جيب الشريط نفسه يقعد مع الشيخ لكن هذا غير صحيح صحيح انت تسمع صوت الشيخ لكن جلوسك امام الشيخ حتى يصفعك صفعا معنويا او احيانا قليله من بعض الشيوخ صفعا حسيا قد رأيتوا من يفعل هذا نعم هذا الشريط يعني لا يفعله معك ان يردك وان يحرجك وان يعني يطردك مره فتدخل بهذا الطرد او يضعك مره فترتفع بهذه بهذا الوضع او يعني يهينك فتكرم بهذه الاهانه او يعني يؤدبك او او يترصق بك او ينصحك من باب اولى هذه كلها فوائد يعني تساوي الدنيا ومن عرف لهذه الصناعه قدرها عرف كيف يضع من نفسه ويتواضع للعلم ولأهل العلم وأتلقى العلم عن الإذاعة وعن طريق الجرائد والمجلات التي فيها شيء من العلم الشرعي إلى آخره وليس هناك حاجة لأن أتكبد المشاق وأجلس على ركب العلماء طبعا هذا لا يفعله إلا رجل يعني ميال إلى الدعا والراحة والعلماء مدخول في نيته أيضا لأنه يخشى أن يحرجه العالم فيقول لا وأنا أحرج نفسي وأجلس هذا المجلس بعدين يقول أنت نايم وأنت ما قرأتش وأنت مش فاهم طب وأنا أحرج نفسي ليه خلاص كن جاهلك إلا أن تموت هو أحرج نفسه وأنت لابد بد أن تأخذه بنفس الحرج وتعطيه بالحرج وحرج في حرج لكنه حرج يعني فيه الرفعة والمجد والعذب والقبول لمن كان مخلصا <تصفيق> قال وهذا قول خطير بل إذا استمر الناس على هذا فسيخرج جيل عنده علم ولا فقه عنده هذا أبلغ أو وليس عنده فقه لكن ولا عنده فقه طبعا إن كانت هكذا نحن نبقيها هكذا لا. بل لا يفقه من الدين إلا ما تهواه نفسه وقد استغنى كثير من المثقفين طويل لهذه الأمة من المثقفين عامة المصائب تأتي من المثقفين لأن كلمة مطاطة وزع مثقف يعني عنده من كل خبر طرف وهذا الطرف لا يسمن ولا يغني من جوع لكن يتكلم في السياسة يتكلم في الاقتصاد يتكلم في الفن يتكلم في الرياضة يتكلم في الإعلام يتكلم <تصفيق> في السحر يتكلم رجل مثقف نعم وهو في الحقيقة ليسقى أي شيء من هذه الأشياء غاية يعني ما ينفعه أنه أمام يعني عمي مثله فالأعمى بين العميان أخذ راحته، نعم لكن إذا ظهر له يعني ولو أعور فإنه يفتضح فكيف إذا يعني لاقى بصيرا ولهذا تسمع ما يقال ويدار في وسائل الإعلام أن يقرأ الجاهل فيقسم بالله العظيم أنه ما في القرآن كله آية تدل على الحجاب والمزّع يقول ما شاء الله صحيح كل لأن هو كمان الذي يسمعه جاهل مثله وهذا كلام أمور معلومة من الدين بالضرورة يعني يخرجون عليه والجنون فنونه وقد استغنى كثير من المثقفين والشباب بهذه الوسائل عن المشايخ فصارت نظرتهم للمشايخ قافرة يتهمون المشايخ بالقصوف والتقصير ويتهمونهم بعدم إدراك الواقع ويتهمون المشايخ بأنهم يجاملون إلى آخره من الأمور التي هي من سمات أهل الأهواء الذي يكتفي بالكتب ربما يعني ينتفخ بها ويكون هذا الانتفاخ يعني ورما وليس ثمنا فرق بين السمن وبين الورم ما كله سوداء تمره فإذا قرأ هنا وهنا وأسامع هنا وهنا من بعض الجهال من أمثاله يتصور أنه عنده علما وبالتالي يبدأ فيخطئ يعني بعض أهل العلم ويتصور أنه أفهم لهم من الواقع لمجرد أنه بيتابع الإذاعات الأجنبية وبيقرأ الصحف التي تأتي من هنا وهناك وقطعا الشيخ لا يفعل هذا لكن الشيخ بخبرته وحكمته وفهمه أنضج وأفهم لهذا الذي يعني يتابع هذه الأشياء فمزلق خطير أن الإنسان يقول لا العلماء ما عندهم إلا العلم الشرعي ولا يعرفون كيف تسير الدنيا من قال هذا؟ هذا جاهل كالحكيم توم تماما وإنما العلماء يعرفون كيف تسير الدنيا لكن لا ينفقون في سبيل هذه المعرفة الساعات الطوالي بقليل من الدقائق يدركون كيف تسير الدنيا وإن لم يكونوا علماء والعالم يشترط فيها أن يكون فقيها بالواقع قبل أن يفتى فالعالم لا بد أن يحصل هذه الأمور فالذي يتهم العلماء بالقصور عن إدراك الواقع هذا يعني أول جاهل بالواقع لأنه لم يفهم ما معنى أهل العلم والعلماء وأن عندهم من البصيرة ما يسهل عليهم إدراك ذلك وهذا مزلق خطير وهو من المزالق التي أوقعت بعض الطلبة في يعني تجهيل أهل العلم وفي إساءة الأدب معهم على كل حال كنا من أسباب تجريد هذا الكتاب كنا نود أن ننتهي منه ولكن قدر الله وما شاء فعل بقيت فيه بقية إن شاء الله تعالى وقد عرض, عرض سفر يعني ليس بطويل إن شاء الله ويعني من حسن تقدير الله عز وجل لكم أن الدرس مستمر إن شاء الله من الغد ويحضره أخونا فضيل الشيخ طارق منير فالدرس كما هو إن شاء الله نؤكد على اخواننا الاهتمام بالقرآن مرة بعد مرة والدرس في موعده لكن قد يبدأ مبكرا بعض الشيء فبعض الاخوة يتأخر فبقدر الإمكان وبعضهم كان يتأخر يقول كنت عندي الشيخ طارق طيب الشيخ طارق موجود إن شاء الله من الغد في هذا المسجد والدرس لا يتوقف إن شاء الله وأخونا الشيخ طارق مما يعني ينتفعوا منه بسمته ودله وعلمه إن شاء الله تعالى ولا نقصد السناء على أحد ولكن هذه أيضا خبرة تنقل فعلم الله كم استفدنا منه وانتفعنا به فإذا كان الأمر كذلك فإحذر أن تكون مفرطا في شيء ينفعك الله عز وجل هذه فرصة إن شاء الله هو إن شاء الله تعالى أنفع لك ولعل هذا من حسن تقدير الله عز وجل فالدرس كما قلت باقين إن شاء الله وهذه السئلة في غير الموضوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته على نبينا محمد